الضرر ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا حتى عفا وقالوا قد مس ابانا الضراء هو السوء فاخذناه وهم لا يشعون আর Surah al سُلُّوا ذِلْبَيْنَات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قابل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا يمن الله لمن حمدا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 ماذا <تصفيق> جُلٌّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا موسى الله لمن حمدا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 هو بغل ما كانوا يعملون فأولئوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاغرين مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليفسدوا في الارض ويدركوا آلهة قال سنقتل ابناء ام ولستحي نساءهم واننا إِنَّ اللَّهَ أَرِثَهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلُ أَم جَئْتَ يَا لَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَذَاب رَبِّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض كي تعملون الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 जानून बिशेश के महान आल्लाजाम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 জয়েন্ট ডাক দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতি সম্প্রচার সকাল সাড়ে কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছিল কোরআন উইল রিমেইন এস দা মোস্ট মডার্ন বুক এভার मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी पर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 فأأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات, آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قال شبت عنا الرمز لنؤمنا لك لنؤمنا ان لك ولنرسلنا معك دليل اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرمز الى اجل يَّ ب بأنهُ كَذب بآياتن ب بأنم كَذبوا بآياتنا وَوكانوا عنَا غافمين وَأََثنَ القَووم الذين كانَوا يسطّعكون مشارق الأوْض وَمغاالبَ التي بكنا فيِيها وَتمَّت كلمةَُ ربكَحسنَ على بن ص ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يحرشون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا وقومه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين وجاوزنا بذني سَك س العذَاب يُقَِّرون أَدناك يُقون عَدنا ك وَيَسْتَخيونَ لسا ك ليلة واتمنناها لعشر فتم ميعاد ربي فتم ميعاد ربي 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء سَلَّمَهُ رَبُّهُ قال قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُر إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ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 آتيتك وكن من الله সময়াহ মন হ صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 হে মুবিগন আল্লাহকে ভয় করো হালাল হারাম একমাত্র আল্লাহ পাক করতে পারে তোমাদের জন্য मृत जीवेदारेदायत पथे थको पथभ्रष्ट करते ज्ञान मूल उत्साह पूर्व पश्चिम मालिक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 चौतरी भो मंद क्या तुम भलो दिए मंद के, के, के देखो